<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستغيره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فرام الضل له ومن يغلل فلا هدي له وشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَشَدْوَنًا مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ طَبِعًا بِصَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا قَعْدًا أعنقوزا جنة تفسير في القرآن كريم كهاء درس جنانا وقمنا رب الله بنا آيادة كوغادة من سورة زُمَر سورة زُمَر و سورة مكيه وهي كامل تان القران كان سو دقائق قبل الهجره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان له وريه حديث مساء سنن الكبرى والكوريه نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرا في كل ليله بني اسرائيل والزمر حبان كسبا نبي رسول الله عليه وسلم اقيتري بني اسرائيل سوره الذرى وسوره الاسراء ايا سوره الزمر غلا باس هاغو ابوكي سوره الزمر قرانك ومك كر سو دغاي مادام اي كات متتهي اصول دينك قال لا اركان تا ايمانك كنت يقفكا ماركا هو دغدميو اجعلو كدريما انه ورد كب تومر والبعقليانه او تخليصانه قفك الهين فهم سيانه توعيد فهمك سوو في لانتق وصوره حده كان لوج جرى شرك تغويد كان لغو بيانيه يدا القران كدمه بهذا سدا سواد لو لكن سوره يعني سوره الانعام دائرات يكبهن حق شرك حيل جونتيسه يا اخلاص كيه توحيد كاناركيسا امركو هو ري كو سوادونا وا توحيد سورتان امركو بو هو مي دي ري هيئه دولتيسا كو امرك <تصفيق> بسم الله الله نبي ان سايان سورت بانكو بلابنا الله سوار رحمان نحاريس رب الله قصي في الله كرسي فايسان اهاد الله سوار رحيم نحاريس سيجارسي يذو طو خلقي ساكمتا فينزلو كتاب كتابك الذي ستجده كائن من الله الله حديث هذا الله سعيد العزيز وغيرك وحا صورة دونه من المريه الله سعيد الحكمة حكمة صاحبك إننا أنه أنزلنا وصورة تجنو إلهي إلهيك حقاك وصورة تجنو لأنه سبعنا وصورة الكتاب كتابك وقرآن بلحق خكمت حال وقده هن يحيي بلحق رمع حدالت حال وقده هن يحيي فعدو دي الله الله عادو مخلصا حالت اوك كرييري ذله الله الدين الدعادة على بره روح لله الله وعا عصر ناضي الدين الدين, الدين كريير دعادة دعادة الخالص وبرحر وعقل الله وَالَّذِينَ ضَلَّ قَوْمُكَ إِنْ اتَّخَذُوا صَنَائِتَ مِنْ دُونِهِ لَقَيَّكَ إِسْحَاقَ عَلَى أَيِّ أَوْلِيَاءَ الْغُرْقَارِيَالِ قَائِلِينَ حَالَ أَيِّهِمْ مَا نَعْبُدُهُمْ أَعْبُدُ بَيْنَ أَوْلِيَائِهِمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا رَأْ إِلَى نُدْوَيَانُ قِمَاحَنَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ زُلْفَرَ دُوَيَ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ يحكم فِي مَا كِيُونَكُوا كَرَقُمِنَا هُمْ خَلَائِقُرُوا يَخْتَرِفُونَا يُسْكُرَا فَمْ فِيهِمَا لَبِحْلِيسَ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَهْنٌ يَوْ مَنْ قَفُوهَ سَوُ كَذِبٌ بَعْنَ عَلَئَا كَفَارٌ قَوْدَا لِمَبَّرًا لَوْ أَرَدَ اللَّهُ, الله دو أن يتقد أن الولدا البcation لأنه قلته لا أستطيع هو المدار لها من أنه ل大丈夫 يحفظ بالظائر والظامر لها لا يعرض نقل لذلك سبحانه إليه ابن في صفحة إني كان هو عمرك في حد الله هو الله الله العسل Autoh الله العسل القهار أهبت إلى Di wa su ta aala no shegee ke tarka ku anka asga so si da, heggiga so daji, sias dereda waa ha aanshaki kuciri. te zero ke ta ki takakur anka le so min Allah Allah hedi suo kaahaaday. Allahha su el eziisi gaarika Maria. Allah su al hakiimi xikmadda bababan si akwaari waad Wa washarqi waqa derhi waxa u ku hala ya waxu sameyo, Sharqqiigu dejiyo iya waxu kadaro kulli Hikmat ayaay ku deha yihi.qaar ta aira waxiri innaa a nagu hen zelna wee soode jiney ireeyka hagara nabiga so bana Alkiqaaba ka qabda ku بالحق رمئي عدالت حاله كلهين وحق وعدل حكمتهم بارسيني هاي فأبد الله وعمرك وره يسورتك السؤال وره إلهي رسولك يسو عمره الضمارك لنعسك الله وره إلهي كنت أيضاً ورسولك أسعيه تبكلاً فأبد الله الله عبد مخلصاً حالاً تبراح تريد له الله, الله الدين الضعب تعالى او كليهو ايدهدا الله او السماء اي دو واكله او دم كاراتو قف او غني يرام قالا قرارو به واه لين امر التوحيد كان يا اخلاص كان وحي طه لله الله تلبس وحا انصب معدي الدين تعالى الخالص او برحه الهي وحكله ما اقبله ama ma maasi biya kursiye jago iyo darajo uga rabto hawa ka yado ilaa intii sanadu waxa weeyahay ilaa intii soo waxa wax looga hela qof kali ah marka samaynaydo aadan ifkaro oo rajaynay id kale wax ugu weyn wala rashey xorto daridkii oo wax weeyay wadada 19 maluqa qullahay يا فانكره عملك هذا هو كلام ما اله الذي ستقد الظل بيضا دا فانك لا وجهته انه قفص حسابي وانته الى هي حسابي قال ابن العربي اقام القران كاين ما كمرى هذه الايات كاين دليل في كل عمال. عمل عملك او ادونك الهه وهو الذي استهنم ورمدن كلفته وعاد وحوين عمل مصالحك كيريديده مغع ماموس كراماي دير دير تشكر ابو الحنيفه ان استنت ماركا نيهدا ماركا ابو حنيفه او خلافه المسنده ويسقاق او يرينيه لونا شرطي او ايدي سيجار امثله ابن wa dhaharada oo ah shatrul ima ah raa ila dow yi kii geys ko markuu is saqato dib ubtiisa wala badia نضنا وحبلو قرمه نضغب ورعتره لوقره تصاله <تصفيق> ورم بان ان رنمر والبل وينه الله عليه وسلم ويري قفكه لعقته امه انت وبخيو يا اجر بال لا شينا او اجر بال لكن حديث البخاري اكو كهر البيل كانك مخاير وهداب ان لكن رجعوا كذا باب الفيل مرق قف مروا والباين يسنه بلوا بان تصقوره كتلبي لعقتي ابو اجير كبره الشخصي متنظر والضوابط حنا همشي المهني ما راح اسوي طمره وحده بسبب بحيل واركا اه ويسك حالي بالفيل بالامتحان قفنا وقفت جهه كتلبي هو شيطان دغال قرجيره وقفو وقف في السقف انت سكرت هاي معروفا الى ذا وصنمين وي وقد بله جهنمات لكن ما ينسى مشى لو كل حرب كان يدان قال تعالى را و الذين ماك توحيد هذين الامر شركه كن سوجدوا ولا تداغوا والذين ضطك اتخذوا صنمسته من دون الله غير كي صالحه او يا جرجاريال قائلين حال اليه ما من اولي ذاته إلا لقربوناه إن إلا أنه يدوه يقوك ليه يقوم ماهنه إلا الله الله ذلفاء دوهين إن الله الله يحكم أسقاك لك منها بينهم بين المشركين والمسلمين إلا يسقاك لك منها فيما شيء يركوك لك منها هم خلاقه يختلفون رئيس ما قد حديث إلهي يقول له شيء يكوى عبد السنميال كلمسرقين تأير إليهين إلا دهان أن عبد ينور وحكى لقدانك ملي هناك يوجد وحي عبد ينور وحي السنميال أو أي كالسمايين أو أي أسمايين سورة الملائك سورة الملائك أي أسمايين فيه أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين ماذا أيضا أن الملائب عامدان؟ ملائبتين أي سبوت شديدين وحي صورة اسمهين وإليهم هم الملائبتين مركز لأنه وحي لأنه ملائبتين حابدين صورتها وحي إلالة أمر صيني الملائبتين إلالة ملائبتين لقصدين وفي السوق وحي تنزيلا لذلك منزلة إلالة الملائبتين سنميارك أي عابدين وحي كتبقا إلي عابدين ملائبتين ما ما ان انسان رايتهم معمر ما حييت كرهنا وحيبين مرايتهم لو انا نوغ دوي وحن رانا ان الله واح نوغ سوقميان وخرين الله في النصر والرزق وما يهمهم من امر لكن وحيديه خست نوغ waa qisayada ku jiraa inay noqso marka marka aad ya maamul ku baa tii kan laga sharciyi mid kaana waxaas leedahay xaqtiisu waxa go'aya u fiirso marka idamma ka wahad ka qoomiyada ogayyan ah ka wahmaamula risiga bixina wax u gargaara wax du leeyo allah laakin malaa'iktuuna wax soo qameeyaan qabtaan wariyaysa sari hadis ku roq qir ku fasil wulidi sidasi in hada waxa ku deey tanbiyada markay xajinayaan waxay dhigtay laa ilaaha laa shareeka la ilaahi raqqaatiina shareekna badi illa marka laga soo roobo mid yar oo shariiga waa malaa'ikada aamida ah asaga la turkiisa aba xaskar soo wada malaha hada ka waro ha marka in go'anka allah u leey keliis u maamulo keliis u maamulo kaasasi amsan allah uu qon tali keliis u maamulo waxa ilaayn sanamyaalkayagu اه وردت ساترته بمكه ايران لبيك لا شريك لك مكيرف قد حق في شيء الا انت سوى توحيد اه اذا صرت توحيد مجديري جيرك يا ما الا شريك ديار واشر الله اصبر او ان هي اسكلي كلامك وقر يرب الله ان تشرب المؤمن هو احيانا تسكت بالخص مكبره خصاصا له مكابره على هذا الطق في له هذ و قروات ولا هذا أشيء يوم من أكثر الله إن كامبرة هؤلاء الأقل والذي ي oneself عاتل כم تط="#持تت إن كامبرة دي مستعر بكم مكامبرة الإعرباء الله تم تقوم إن���ته الذك pega هنا قتل كما تفيد القطف لو حالك أريد من التعليقات ليست بالطعم حيث أنك محرجنا و Leaf Auchورا كما تكررني لانك الصلاة فإن جاء الله قال ta' رواه البخاري إن الله الله لا يهدي مهنليه من اخذ هو عصب كيد بينه لا ما بينته او هو واضح إلهي وإنا اد كلام تعاذر وإلهي قد صبمين شرك بينته ووجه ها بينته او هو واضح إله هي ولد شيء واختبره وما و بينته هو إلهها آه. إن الله, الله لا يهدي هداية لكي يحفل و هداية التوفيق إلهي حقا موافاكيه قفك وعوة الهي كبه الشرك و شركه إلهي موافاكيه حقا إن الله الله لا يهدي مهنونيه من قفوة كذب بانالاء كبار و غالمادر و يمكن أن يكون غالما على الله إنه تراب ملايجا عبدا أوليا عبدا أنبيا عبدا يمكن أن يكون الله يحفل بغالماده عياك الله كما يريد demarcus الى سبحانه لو ارد الله الله جو دل لها ان يتقي الروح صارثو ولذا الروح لستفوا ضر لها مما في حديث سيقلقه ابرا ما يشلضوا ملائكه حبيب عائده الله اه الملائكه الله اليه يهود وحين عزير احد عهد له الله آه. وزير ابن الله ايلي كريستانكي مسيحيين تبارك الى مع عبد الله ابن الله اه marka waxa leey iiraahi midinta qorsa ma ina marka hadii asaw walaba leey wa kan naseeyin laakin alla wuxuu yahbi alla darafka isku degay isla booda mar waxay ilay mulo shalu aqmarna waxwana 58 shaqay ah maalin ka samayay daran u waan ايوه كانته اللي ده ما بقول حد هو الشده ولد إلهي ينوح شبه مثل ملك كف ملك هو معبود كحق الله و الله الله اللي هو الوحيد كرهيسي إلا ولد هدوه مدى ثاني يهيني ربه النقدان ويسكو أبي هوار في ذاتي وصفاتي وأفعالي وفي وحويا استحقاقه بالعبادة القهار ومدك قصمت بضا روحه الضوانا مال مريء الله قال تعالى الهو حويري تنزيل الكتاب كتاب كن قرآن الذي سيطلت تيسو من الله الله عبسوك الله سأل عزيزي وغارق ووخوة دونه من المريا الله سأل حكيم حكمت إنا أنه انزلنا ويسيطل إليك حقا نبغا سوبرنا الكتاب كتاب كن قرآن بالحق عدالة يربون حال كدهن يهي فعبد الله الله عبد مخلصا آقو كلي له الله الدين الدعادة لا براروغا لله الله كربس وحاو الصغناضي الدين ضاعبا ضاعبا الخاليس برحلة والذين ضدك اتخذوا السماءستان من دونه على قيرك اسحال أيهم أو رياة جرقاريال قائلين حال إليهم ما نعبدهم أو يغسوا عابود منهم إلا ليقربونا إلي الله دوياكم مأهنة إلى الله الله زلفا دويا إن الله الله يحكم بينهم بين المشركين والمسلمين فيما كيكوكا لقب منا هم خلائق دو يختلفون اسكو قلافايا فيهم ما قد نحديس إن الله الله لا يديهننما هداية توفيق أحقوا فجم من قفوة كاذب بينا لأ وإلهي الشرك أسمينا إلهي ولد كتلماما كفار او أقال لمبغا لو أرد الله الله دوني لها أن يتكد ولداً عمور إنو سميستو لا صفاء صغاك مما كل حديث يخلق أبورها ما يشاء وخضونه سبحانه إلهي بانستها وكفو بينا عم أن يكون الله ورد ان عرفوا الأسل ما هو معدودك حقا الله هو الله الواحد ومدك كرديس القهار هو, ال... هو معدودك حقا الله هو الله الله سوء الواحد وكرديس الله سوء القهار اي قصبت على الله تعالى لا خلاق إله أبوري السماوات إلى ريالك والأرض بلوك بالحق حكمتها لأو كدهن يهي أي إلهي أبوري يكوور الوات دوبة وكد ضولة الليلة بينك على النهار مالك كركيس ويكوور وكد ضوبة الله النهار مالك على الليلة بينك كركيس وصخر إلهي والليلي الشمس قرحب والغمر ضيحة كل منهما ميت كسته ولابدودا كميت اه يجري واسوونه لا ايتلين الى ايتلين مدنتي لغا غار اجرك مسمى ماغعاي الا براروه هو الله العزيز بضان. خلقكم الله من كابورا من نفس نفس واحده كل بيت ونبي ادم ثم جعله ونبي الله ادم ثم جعله الهواء كأبوري من هذا النفط هذا زوجة زوجكدي وحواء وعنزل لكم الله وحو إنين أبوري من الأنعام حالها حق وذي قيل أرغى اللعظة ثمانية أزواج نعيال سداده إنين أبوري يخلقكم الله وإنين أبورا في بطول أمهاتكم هو اللي يمكن على لهذا خلقا أبوريس أبوريس تصور من بعد خلق Gue tõllegega te rase! U Kelleeleului viet vaide hal�unt, ne te te te challenge, ones mulle asaaka أحد يقولون أنه خالق الله هو الله ربكم ومالك إذن أنه يكون الملك تصرفكم وصنعادي ما أنه يكون هناك أبوره يكون هناك إلهيه يكون هناك لا إله أم عبد الله أم عبد الله أم عبد الله إلا هو صنع معنا فعالناس الذين تصرفون الذين يحيون عن عبادته إله سبحانه وتعالى ilaahi iraliyalka iyo bulyaalka iyo inta u dhaxeeyda asaga abuure iskale ma muurana hikmado una kaliye hikmadaas waxaa ay tahay ilaahi adoomada adduunka kuma arkaan si ay u gartaan marka waa iney makhluuqiisoo abuuree gartaan makhluuqii si way inay arkaan makhluuqas marka ay arkaan waxay ku fahmayeen a had ka dulka habenka maalinka oo raxada dayxa maamulaya inu ilmi kaamele leeyahay awoq kaamele leeyahay qof intay soo noolay karo markaasu ansiina waxaasu hadana markaasu wax karbiyebe qofki marka aayadki ilaahay ee koomiga ha qoraxday dayxa habenka iyo maalinka irka qaatay aayadki Mur geha ewah wahi geha inunzel ka ha erusush loosoodi inu janno ku abaal ki kaleena asagoon cid dar lahayn erka yarun ka Allah tuusay ayaaka wixiga lo sheegay ee diiday inuu naar ku abaal mariyo hikmadda lugu sheegay waa asaas. Aq Rahmanasuri siiduhu wahu yiri waha وليأمر الإبادة وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم فهو أبور قال خلق إله وأبوري السماوات إلى اليالك والأرض ملكة بالحق حكمة حالي تقولي هاي هاي يكوبر ألوات ضبالة وكوضو بصيد حماوات ضبالة الله وضوضو بصيد حماوات ضبالة الله وضوضو حتى الدقيقة الدك... بكهو ما علينا هو ذا ما عليكي حبين الله كوضو كوضو يكوورو الله وكدو وهو كدو الله الليل هبينك على النهار المالك كركس سارا مركز اللوين مالك يحبينك موقنا ويكوورو الله وكدو الله النهار المالك على الليل هبينك كركس والسقرة إلى هيوالليل الشمس قرح والقمر الدائح كل أي كل منهما متكستو الله بضاكم يجري واسعنا لأجل إلى أجل انت مدلقة قارها أجل كمسام الله مقعابي أجل amma zamani ah mekaan marka amiraa waahin walba habeeyo walba marku waxa arshiga hoos isuu kusoojoodo marku suujoodo u ilaahi idan wees dista ila iyo barima soo baxaa marka asanay roq soo bax saas ku soo baxaa waxa laga gaari door hawlmadu sallallahu alayhi wa sallam ila yara maay waaba maatay ku oo bartii uu ku dhacay ka soo baxayo パスوا كل الليل و اكلو مكانيا مش ومكانكش ومكان الجوده و االشركه الزماني كان و قيامه وقتي مركو دمابو دليل لو طلق قال خلاص مر دما قرر يكون صحوم االبراروبه هو الله العزيز و نذك قالك و اصب الضونا سونا و كلا مسونا ايا القفار هذا روعه من كدمدان اسبو اوقات عظمه خضنا وعلن حارث بلام و ابدامه ودنبي قافه خلقكم الله وان ابوري من نفس نفس من كعب الحجد نفس واحده كل ذا ثم جعل الى وخه كعبوري منها نفس حجد زوجه زمت زوج كيدي او حواء وحا لغه على لغه ما ابوري مبته شيادينك ummaday weeye faran chaabayska soo jeeday in muslimka ka dhigan ayriin gabadha abeyd muslim kama gabadha hooyada muslim kama gabadha ayada iska muslim maana marka wiilka iyo hooyada waxa laga caday iska soo jeeday rag aan attackiga taishan war gabadha iska heli gabadhu way wax la wax la wax la وهذهุ одну. وهو بدأ uno sin一个 أسгрكس. هذا هو الأمر أن الله المرأ. وليس كله في جميع الصممم والثمان. للسمميلي كبير ذلك. كيف فيhave mitä قremة؟ السلام على المرأة للغاية عن عيش ف evac gosh the war, integralко trade them la use, والدوء ك которم يجب lo this. ونقال. ونقال اباحة وقائume لا أنّ لكم لذلك أيضا غبار فوق الدفاع يعني غبار واصحمره كلو الواحد بالغاك واحد الجبهه ترك مرانهس بالجبهه حد الواتره حتى الواحد بالغاك بالوحده الجبار مرك لوحه الجويه او اذا بين الدفاعات التي دفاعوا وكانت دفاعه وحاصوا دنع قيرها ما ماش لاق استارا لو لا دعنا للسس اللي في بين عبد الله سبحان الله ورقام دنع قال وكت الله مستعان ثم جعل إلهه هو أبو رمينان نبتي حجه زوجة زوجكدي وانزل لكم الله وكني سو دلتي ونين أبو رمينتي انزل بمعنى انشأ واحداث وخلقوا ا سببته اه خاله خلو حيكون دود دكن كاسوب دود نوافق هيك تاييم تنكلتو خاله اصل ما كلا ابو ري ربك ينغول هو قال الله تعالى كن فكان اه لما انزل ده وحل له جي ده بمعنى سبحانه وانزل لكم الله خلقين ابو ري من الانعام خاله حدوده ثماريه ثمانية أزواجه نعيال صديق صديق نعيال صديق وصديق سورة العام إلى هكو من الضعن الثمين إضحى الله وعن يوحى الله ومن المعزي الثمين خيه نعيال أرقى يوحى الله وعين يوحى الله ومن الإبلي ثمين قلنا الله وحاتي إياهل ومن البقر ثمين رؤدي نعيال وعن يسعى صديق دعس الله أبوه يخلوكم الله إليك بوين أبورا في بدون أمياتكم هو اللوهي مكين ألوه لهم كأبورا خلقا أبورسعون أبورا قد أبورسطاسو من بعد خلق أبورسك لكي أبورسك مركور اللي بحمرية تقدم علاقه انشف تقدم متقعد هرمه تقدم إلهي اللحم يهرب أبورا إيا الله فوق تقدم إلهي في ظلمات مات مجدي. من وانك الله مجديالك تراثا صقيحه سدح المجدي مجدي كرات و ظلمت الرحم ظلمت رحمك يا حرورتي كل التوق وا مجدي و حا كرته ظلمكره الظلمه المشميمه من غيرته من غيره في دوما جهارك اسو دختيره ظلمى صدحات وظلمه البطني ورحمك علوش يا كسيكره نغدي كهوص الى يكون مامورا كغو ديفينه انت ما تفو ابو فورو افيرو بلاط نغدي شام بلاط كتيرا هلكاس يا قوديا الله الله سبحان ان لحالو في ظلمات النغديال ولقابوره نغديال كو سلافين صبحه وظلمه الرحم ظلمه المشيمه يا ظلمه البطن واكريخك يا في ظلمات المجديال والله ينكو أبرى المجديال كل ثلاثة صدحة ذلكم أحد كاس خالق خالقا سين أبرى ذلكم كاس خالقا الله و الله مهن ملائك مهن عنبيات مهن أوليات و الله ربكم و إذنك مالك إسككين ربكم و مالك إذنك إن الله له قلبي سأل منكم تصرف عصنا saqa idu dooro isel idu doona duleey idu dooro hisaqa ku doona qadiya ku doona de dilaku doonara nolayya laa ilaaha ma'budu haqlu aabudu 'ibaadan mudamun batiru illahu asagumah in abu rak in layhi in maamulo sa'idka ibada ku yaat fa'an nas la ba tusrafuna laynila haga aqliina lagee قَالَ تَعَالَى إِلَهُ ذُو الْقُوَّةِ خَلَقَ إِلَهُهُ أَبْرَجَ السَّمَاوَاتِ يَوْمَكَ وَالْأَرْضَ طُلْكَ بِالْحَقِّ حِكْمَةً فَأَلْقَى بِهِ أَبْرَجَ يُقَوِّرُ الْوُضُوبَ لَيْلَهُ هَذِنْكَ عَلَى النَّهَارِ مَالِكَ كُرْكِ سُكُودُوبَ وَيُقَوِّرُ اللَّهُ وَضُوبَ أَنْهَارَ مَالِكَ عَلَى اللَّيْلِ هَذِنْكَ كُرْكِ سُكُودُوبَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ إِلَهُهُ اللَّيْلَ الشمسة الرحضة والقمر الضيحة كلهم دمان أي كل منهما متكسطة الله بذوذة كاملة يتروا صحنا لأجل إلى أجل أجل انتلقك على مكاني أم الزماني أجل كمسمن لما تحضي الأبرا هو الله العزيز وكغا وتيس مع المطة الغفاار و دعافك لا سببود بضلتكون حري الصنة آن حديقة ووحضون الصميكا وودقطاف خلقكم الله وين أبور من نفس نحجد كأبو كأبو زوج من كابور نفت وحدة كلجادة بيآدم ثم تعل له كابور منها نفت حجدة سو سووت كدي وحها وأز ال وين أبوري ل إديك من الأ عامان حالها حدة ثمية أوا ايال سديت اه يخرجكم الله وين ابو راه في بطون امهاتكم هو ممكن ان روهم انكم ابو راه خلقا خلق ابو <تصفيق> رس كلك غدالهات او اراه وين ما كن مليون كد كد حتىنا حين كدنا عد هيري كد لا الله في ظلمات المجديان وين كأبورا مجديان كل ثلاثة وصدحة ذلكم خالق الله صوت المعامي الله هو الله ملائق معهم أوليان معهم أمريان معها ربكم ويالنالك إذنك إسكاكين له له كالبيسان الملك تصرف خصوك ناضي لا إله معبود حق عبدان مجره إلا هو الله معنا فعالناص ديبع تصرفون الذين كالليحي عن عبادة عبادة ديسة إن تكفروا هذا قالوا هذا فإن الله الله غنير وان تكبدت ان كن حد ولا يرضى الله قالوا الكفر قال لمه وان الله بالشكر يرضه شكرك اسوا لكم ولا تنذير ما حنبارا يدو وزيرتون نفدن بحنبارسا وزر أخرى نفكرتن بجهد ثم إلى ربكم ربك ننتي كا ومرجعكم نطط كم أحابي فينبئكم الله وحنن كغور بما وحي كنتم أدهاتم تعملون إنات سميدا إنه الله عليم وميد وقالبدا بدأتي الصدور لما حالت أصحيك وكجيرته وإذا ما صال إنسان إنسان كالك مركو تابتو درر بي دعاء ربه, ربه منيبا حالا يهكي الله بناه إليه إلى الله ثم إذا خوّره الله إنسان كاس مركو سيهو نعمة مهما عصوا منه الله حقيسه كاهات نسيان انسان كي هو هالمانا ما بلكي كان إنسان كؤؤها يدعو أي يدعو الله الله يدعو إليه إلى كشف الضرر بالكلفة يدعو من قبل من قبل تخوير النعمة أنتو سنعم رسين وشعر ونحن نعو يدعو لله الله اندادا كوالله مديال لي يدل مخصاص سمينا لي يدل إنو كباد يكرم عن سبيله الله كتكي سيكرم من أرى بدأت أن يوحيد الله قبكي ربينه الله كليا يا الله قل وحاتر النبي صوبانه تنطع كل راحيسه بكفرك قال لماذا هذا قليلا قيرو الدنياء إنك أبيك قاله من أصحاب النار مرت أصحابه ذات كم نطع إلهي نقول الشيء سبحانه وتعالى أدو مروا كدغتونه وعنوا أجد هاي المال سيد إلهينا ونغشا النبي المسئين يري إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله اللقني الحميد Kui me ei tea, mis on see, siis me ei tea, mis on see, mis on see, mis on see, mis on wa mis on see, mis on see, mis on see, mis سنين نادوا حديثي حديث, حديث صحيح مسلم كان حديث سقوط سقعا وكويريا عبادي لو أن اولكم واخركم وانصكم والجن كنوا على افتر قلب في منكم ما من نقص ذلك من ملك شيء الله الخبير سبحانه اضمده يديه كينك غري كانك بتاميه انس بما الجن قلبك او فاجرس ابلس او فاجرس حتى وان قدان ملكي وخا خراقه <تصفيق> اذا نقصان ما يريد كهوره سسراده اذا ركنا انه الا عاود ان انبا ان تغفره هذ دالوده الله الله غني وما تكفي تطر عنكم حقين الله قالوا نغام افضل wa la yarda Allah ta'ala Li han li'ibadi adu madhisa al-kufara 'allimoh wa in tashkuru hada ilaahi shukran wa in al-awri wa in al-milk wa in al-mamla wa in yardahu habbaad baa ada ilaydu ay naxsat ugu soo sii in baha iyo degaha iyo aqliga iyo qalbiga iyo xooga iyo xoolaha ilahay raali u ka noqona walaa tazir marka wax aad xici karto inaad taro dadkii waa badan yihiin shirkigu waa badan yahay kuufigu waa garab badan yahay xitaa xaalaga qaba kara waxa loo jeedey adugu ilaahay abaa ilaahi abaa wa mahee walaashii hal lagaa haa adiga wuxii allahu ku amraa samay kuhi aw allaa ka reeray ka wa halshee adoomada ilaahi intaas ugu bax ha intaas ugu bax doomara ilaahi war ilaahi hal aad iman tan halaga bis intaas idiin lagaa ولا تزير محن بارتو وزيرتو نفذ دنبي حن بارسا وزير اخرى نفذ دنبي ثم إلى ربكم ربكم انتكاه أيام رجعكم نبكينوها تمرس وحسابهنا كادم بايدا فينبئوكم الله ينشيكه بنا وحسي كنتم هذا هاتين تعملون إنك سمايدا إنه الله علينا وميد أغلبنا بداتي السدود وماركالي من حسابنا إذنك وحليه نويدين وحوال بألو عوبي حتى إلا وهو كما كما قال قال سيفدان لي مؤمن السيف يسوانه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد مؤمن وحلوه كان اثره الهيسن اصبر فقط يا هيسن اصبر حمن هيسن وإلهه على على إلههم أعرف إن جاءت قال لو الإيمان جاءت الله لو عاصمت جاءت قال إله ربي وعاصمتها سيد جاءت لو غلست جاءت وحن عمك هلوي وإلهه سيء مركا سو سوماتي براني ماما هذا المركب بيي ما عندنا الا بريا خروج الكاتشيده تعرف الله في الرخاء يحرفك في الشده قال مين ضربتها مركم لديه وقوقه الهي وعاصينا وفاتك مركم مصيبه فدعه قلق لا لا بنا وخ الله وخي كلت بري جره ويهي صحبه قبل كانت الله على علم مر قال كيف قال أضرب الله مركو كربله كان فيدنا قالمده فلا ربنا في البقدرين iraa xiri subhanaa wa ila masal insaan insaan ka marka uu taabto durum dib wa isaan ka galta laga hadla mahamuminku sida ay aayid aakigeed oo ku toosay tan taab ku kufrika caabadeed wa gal waxa saameeya ay muumisaas ma sameeyo marka uu taabto dib daa xabahu tabgi su tuuga muniban xala هي اندل حاجتي يضرع ويستقيث بالله وحده لا شريك شرك وكفر استغاثه بتقوي له الكتج الله يرجعك يقبل بعفوس اه مركه دباته طابت الا تضرع اسك دلينا بري. بريدي الله كريم سبحانه بريدي ولا تركي بري بالله وحده لا شريك له اه لكه واو يكلنس وحركي بر ثم اذا خوره انسان كسمرك الله سيو نعمه النعمة. نعمه الامن نعمه الرزق نعمه العافيه مركو الهي نعمكي سدي و خيو كبرياو نعمها حسيو دباتي ككريو نعمها صوم منهم من الله الا حد سكها طيب بِمَا كَانَ بِكِ وَحَلْمَانَا كَانَ إِنْسَانٌ أَهَا يَدْعُو الله إِلَى إِلَهِ اللَّهِ أَلَمْ بِكُهُ يَرَى إِلَيْهِ إِلَيْكِ كَشْفِي بِكَ لَفَيْلِ دِسْ تَاسُوا مُعْمَر مَعْنَى الرَّبِّ مَاذَ اللَّهُ اللَّهُ نَسِيَ وَحَلْمَانَا مَرَّ كِذَا تَبَ اللَّهُ كَأَخَذُ مَا نَعْبُدُكَ حَقًّا أَهَا وَكَانَ إِنْسَانٌ يدعو إليه إلا كشف الضغر لن تكون مفيدة معبود كيف يدهى الإلهي ون تكون مفيدة أماما وكذلك في الاسلام كانت وكذلك يترك وكذلك يترك معنا صديقات ما هذا يقول؟ الدعاء نصيح ما الدعاء كان إنسان كوهوها يدعو يدعو به كل دعاء يستهى إليه الى كاش دي بري يمكنك هيديس غوت عايس وري يسور ا لبريه منوت دي ادي يو iraa ugu subhana nasiya wa halmaama ma dibti ka insaanku ha yee'u ayay ulaaha allah mid ugu yeera ilay ila kashbii libka la faydiise qablo min qabli tahwiri nima ma ma laasiinteeda ka ha inta nima laasiin dibti wa la ugu yeerey ha qabiyo taa inuu ku dhacay dad moodi allah anta hadafiu ha kawra allah in jiri قف قفق بقى ترقص على روحك يا طال وواحد اسلي نو جيران ضوال فاتري سامي يديه واول حاجه يكثره ولا يخرم ضريها على ما قال الله ila hu rabbi subhana wa ta'ala wahu yule lillahi allah and that qawlan mid yahu yule kadku qabadiy la yudilla allah chitkisu inu qabadiya man arada ay wahid allah qafkaru inu allah kali u ra in qad qaltu bidu بكفرك قال لي ما را دا قالو قال لي انك اديه من اصحاب النار ارته صاحبتي قالت لك متاك قالت تعالى له وحي لي انت تغفروا هذا الذين انظوا الله الله غني ومتقد تو عن ولا يرضى الله ما خالق بما احق بإباده المديس الكفر قال لي وما انت شكروا هذا شكر رضا يرضه شكرك صالح الله باذنك ولا تزر ما ان بارته نفذ دنبي حنبارسان وزر أخرى نفذ دنبي ثم إلى ربكم كدبنا ربكم انتكاه ومرجعكم نبتكين مؤهدا فينبئكم الله أكبرنا كما تفعلنا بما عملك كنتم هذا تعملون إنات سميدا إنه الله عليم وانتقوء وقالبدا بذات السدور لا ما حالة أصاحبك وإذا ما صال إنسان إنسانك قال مركو طابته ضرب لبحنو أدو عبسي دعاء خبه ربدي سي خارق <تصفيق> سي وبرية منيبان حالأو يحمدك الله بنا إلهي إلى الله وصول الله بنا أساك اسكو اسكو دليني گرگر ثم إذا خوّره الله أمرك الإنسان كاسية نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة منه من الله الله حديثة كاهاته نصيحها الماما ما نبكي كان الإنسان كوها يجعل إيه يجعل الله الله ميته يرتع إليه إلى كشفه نبكي لفيده ديسه من قبل تخويل <تصفيق> النعمة إنت النعمة أصنع يمكي ولا تلييه واذا هلما ما وجعل وكو يليه لله الله انداتك ولا مديال ا من اراد ان وحد الله قفك دون ان الله كل ييره قل سبحان تتقر رايسو بكفرك غالمهاده قل ربك من اصحاب النار ماثم صاحب kamitaat taala taala ilah uhiir man qafki huwa asabu انا الليل حقا ساعدي سنه الالهي ابيعا سيجدن حاله يهمدكي سجودا الالهي ابيعا وقائما حاله يهمدكي تاجا الالهي ابيعا يحذر حالك بقى الاخره عاقرها الالهي ابيعا ويرجو حالي رجينا رحمته رحمة وحديثي رحمة ربه ربه يس وحديثي حالو رجينا الالهي ابيعا كَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ مَوِي قُلْ لَمِدَهِ يَطَوْفِ اللَّهِ يُشَرِكِ يَلَيْهِ لَا قُلْ لَنَا بِكَ سُبْهَنَوْا هَلْ يَسْتَوِيْ مَسِمَيِّهِ الَّذِينَ ضَدْكَ يَعْلَمُونَ وَيَحْطُفِ كالقانت المذكور سيده قوله حقا لا سو شغى ربي ادعاي اي والدينا قد لا يعلمون ان وحغى قال مشركي قال المشرك المذكور سيده مشرك حقا لا سو شغى انما وح كلاما يذكروا وحوان سم اولو الالباب عقليالك النظيف كو وصريمك كو. قدك ساحرته قال تعالى اليه هو الهي اخنوك شيغ يا سبحانه وتعالى قف kiisa gartay ee ay ee leya naaran tagan ee dokku mataay uida yan habeenkaqaabsi la soooka ay iyo masima midka markii dabaata ku badaana qiyaya marku alla ummin e ana fajika simma. Waxaana aqliile qka nakaqaray ee aqliima toofka marka ca di taala taray la waxiri aman qabki huha saguqaanitu ay mudi in Allah mid ede aya اما انقف فيه هو عصر وقانيتم اي مطلع لله اللهم ادعى يا احادي اعناء الليل حرنك الساعة دي هساء اولك الليلك اوصفك الليلك اخرك ساعتنا في حالة يوميك سجود سنة الله الدعاء وقائنا في حالة يوميك تاغت الله الدعاء يحضر حالة كبقه آخر الأخرى التعاقير ويرجع حالة رحنة ربه فهي بإسم حريسي يوميك الدعاء فهي يتجعرون منه وصورة ويقعونه تتجعفى جنوبهم عن المضاجع يتعون ربان خوفا هي إذا كان مدعا مشرك لم يكن لديك قادة ka ka abal ka dhaca qulay nabiga subhana hari ista we misimayhi alladina dadka yaqlamuna wakhad ee garanay waxa ka dambeey qabriga iyo في <تصفيق> hisaabta iyo mizanka sirafta iyo jannada iyo naarta wa kalqan fil wukur wa qad ka stagan ee بورصير خاصه سو شهي اي marka dibku ku dhacana qayliyay marka kalena ilaahi ka cabal ka dhaca masimayhi masimowu saasay sabusi man tof biqba kai waqaf aqli le tof narka arara waqaf aqli tof narka arari deedi rabbika bak waayay wa jaahid waxna qaratan inama wahkalmaha yatadhakkaru wa اي انا لبت الكيانه ما ولا يقان لكن عقل ما ايانا تري دون ما لو غورى سحيره لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصعب صحيح ديوانات قال تعالى الى وحيره امان قفقي هو سوق قناتك مثكي ابي صنعهاه اراه اي مديح لله انا الليل حزنك صحبيسه اول الليل واخر الليل واوسط الليل سرت يقام حاله وكيس سجدته الىه قد بيع وقائما حاله كي تا قال لا ادعاء يحذروا على طبقه الاقره اخر الا ادعاء ويلت حاله رجينه رحمه الرب فيه هبك ربي الحديث سنه كمان اشرك بالله هو لم يدع طفل له شريك لا لم يمت لم يمت معها لم يمت معها ما ديننا صوبر صلى الله عليه وسلم ماروح اولي من موتي كسو حاضري markaasi ri kaayfatajidu hadrini da markaasi arju waqaf fechara waqaba ahatan ummatina wa arhamur rahimin absina wa jirte ho ما بيروح الله اجسامي في قلبي عبده في مثل هذا الموضع إلا اعضاه الله عز وجل الذي يرجو وآمنه الذي يقافه فحديث حسن اه ادي من خماله مسلم كي سوكوري ما بيروح صلى الله عليه وسلم اظنك قلبي سلام ناس مشانكم كل ما حد يرضى عنه ويكون رجاينا الله واسينا اظن رجايي يسير ارحم الراحمين كن فوقا ما قالتك هو أفيد دونه و الله رحيمه حريمه و فورهه المجدس قلبك الجليه عبسينة قبائش لقالتك أمال وقبته و عبالة دعالة للغمرسية إلهي وينواء أفيا رحمته سكوم ماملا فضله سكوم ماملا قال تعالى إلهي غيره قل لنا بك صبنا هل يسوي مسيميه الذي نطادك يعلمونه وحب يهيه كالقانة المذكور قفت صد الله صاحبه وكالوه sadaحhur da kas so di iweeli. we dadka la yaxlamuna aan wax ga kal mushrik kilmadku waa sapfa waxuxbe wa gakaaskulehhi إنما أحكا لماها يتذكّن وحوّان سنة أجل الباب عقليارك مظيفك وصاحبك قل لنا بك سبحانه يا عبادة الدمديديو الذين أضمنوا آمنوا حقاركم أيينو اتقوا ربكم ربك انك بغا للذين تطلوح أسوك ناضي أحسنوا ونكي عن الكرودة في هذه تنبيح لذلك ونكي تنبيح لذلك تنبيح لذلك حسنة حالة ونكسن وأرض الله الله ملكيس واسعة ومطبالارا انما أحكا لماها يوفق ولو أفن أصابر مددك السبرة أجرهم أجر كود بغير حساب حسابه على اللوغو أفن كل صبري إني أنيق أمرت وعلى أمرك أن أعبد الله الله إنا العابد مخلصا على أن أكر يلي له الله الدين وعمرت وعلى أمرك أن أكون إنا أخاذ أولا المسلمين المسلمين تأمدهم قفت أبوه الرئي إليه أبوه جنسينا سأصلي أمرك إلهي هونا سبحانه وتعالى ادو مدرسا مؤمنين طرق امر بعد الا اني دائنا تقوى سئ دائنا قل ان ادو صبر يا عباد ادو مديديو الذينا وحا كنت اغاسي اه الله الله يا الله الله هو فإن أدو ماذا يوهي على الله قل لنا بك صوبنا وحكوت إلى وحن الله يا عبادي أدو ماذا دي يديو الذين أدو ماذا أعمنوا حقرهم أيينو اتقوا ربكم هبقين كباق هبقين كباق هبقين كباق بامتثال مأموراته واجتناب منهياته وإخلاص الإيمان له ونفي الشركاء عنه وقال إلهي إنك أبغى ربك إنك أبغى إلهي إنك أبغى يا عبادة ومذيذيك الذين أضمنوا حقاً رميان اتقوا ربك ربك إنك أبغى وهو أحد أبغى بامتثال معموراته وحيا الله إنه أمرئه بقن سناده الصمية واجتناب منهياته وحيا من الله إنه ينكره بكفره وإخلاص الإيمان له إيمان كبير احترق ونفي الشركاء عنه شركة كأنفية إرهاق ماكرو شايغي وهي أبواب ما اللي جربت الدنيا آخر وكابل مرينه دات أمركي سقات نهي دي سو غانسما للذي رفض وحا اسنادي في هذه الدنيا ديه عمل كوناتيه كتحلوج أحسن للذي رفض وحا اسناواي أحسن عمل كوناتيه في هذه الدنيا دان بخليد عملك ود في هذه تمبحدد عالك وناجي تا ادو يا ادو اساناتو حالتو وناكسو اسنمت في دنياهم واخرىن حالتو وناكسو اسنمت في دنياهم واخرى ادونك اي اخرتها حالتو وناكسنيلي ادونك الله غير غار ادونك الله يحفذنا وارض الله marka wax aad dhici karto haddii allaah uu aamudi سأتنجد الإمام محمد الأمين الشرقيندي وعريري أن الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المظلوم فعليه أن يهاجر منه في مراكل أرض الله الواسعة حتى يجد محلا تمكن فيه إقامة دينه آيات ده وحي أدير إذا تفعل الله تفكي شوكا مال أوسان علاجات الكوهو Sidi Alla uu amray u iradeysa kare waajib waxa ku ah inuu ka tago heediyo mel u ilaahi mel u ilaahi xiyaatu aadiga waynu jeedin saasabka wasaqo lagaa laakiin haddii ma fududaa mel aad baratay shaqadaa taqan noloshusku ka aadanteed xogaa annu yoku haysto xogaa ilaadada nagu ogolay adduunyada walsku ka خف حق او ميراد الله كايبود ا نفط ييليني حدان الله توسي حتا ايمانك يخر بمنى ماركاس الى و قداق فيري انما وح كلاما يوصف و الفين الصابرون بطك صبره ا ك صبره عن المعاصي ا كون على الضاعات والهجره ها نفط وحي رتان صبر قف ان له معصيه كما هرب ما كحركه ما ديعكرت naftu da'ata waqif sane da'ama samay qafan sabirahin hijrū iyamal bataysa qatabo nal usla qabso naftu yelimi hatan qafu sabirahin sa tarabi wa had ku hisabtan اجر عن حساب سرين الله انه قصينا حدات صبرتو داعات كودكتو معاصيدة كارتو هجروتو مانت اللي كل عابدي كرتو آترتو انما واحدة لماها يوفا واللؤوفنا أصابرون داتك صبر اجر بأجر كودك بغير حسابي حساب لعان اللؤوفنا قل للنبي صوبانا اني اني انا امرت وعلا يأمرك ان اعبد الله الله انه عابده مخلصا على ان اكلي يلي له اللي الدين بعد دينك الاله واسع الهي يا ساسام باي واامرت وحا كل اللي امرني ان اكون انا المسلمين قول النبي صباح انني اني اني امرت أن أعبد الله اللي الله اللهنان عبد مخلصا حالا ان اكرير له الدين باحرا وامرت وحاكل الله امر لي ان اقون ان ان احد او ولا المسلمين هو الهه غنسانك ووره حاله تيجه لبا معنى نبي كساره قلنا بك سبحانه يا عبادة الدومة دي الله يقول ليه يا عبادة الدومة دي, دي الذين أضمنا آمروا حقكم أيها اتقوا ربكم ربكم كبغى بانتثار المأمورات واجتناب المنهيات وإخلاص الإيمان له ونثل الشركاء عنه اتقوا كبغى ربكم ربكم للذين ضغطوا أسلنا عمل كورة في هذه تنحل ذلك ونجي تن أدو يأدو يذلك حسنة حالة ونكسة أي أسر ناطي وأرض الله الله ننكسنا واصعة ومتبلارا إحلمنا معها إنما وحكا لماها يوفى واللؤفنا الصابر نضاد كسبرا على الضاءات كسبرا وعن المعاصي كسبرا وعلى أقدار الله المعلم كسبرا وهجرد كم التهج أجرهم أجركم اللؤفنا بغير حصاب حصاب لا نلؤفنا قلنا ربك سبحانه اني اني امرت وحى لي الله الله ان اعبده مخلصا له انا مثل او له الله دين طاهر وامرته وحى لي امرت ان اكون انا احد اول المسلمين هو الهه وكان كنغوري قلنا ربك سبحانه اني اني اقص وحن بقا ان عصيت ربي ربي قد عذاب عذابه مالي اذا كان كبقى مالي فوق عظيم وين كل النبي سبحانه الله الله كنجيس ان احبد عبدا مخلصا حالا انك ليه له الله ديني داعقيده فعبد ود ادن قدو عابده ماشيته واحد تربتان واحد كهشاهده من دونه الا قلكس حاله واحد قلنا بك صوبانا إن الخاسرين هو قصاري الذين وضعتك خسروا قصاره ويأيي أنفسهم في الكودين وأهليهم الكودين قصاري يوم القيامة ما ننتقيامها على بردك على بردك ذلك إن في إهل هو الخسران وقصاره قصارة هذا سؤال مبين وإسكعى لهم أسرنا هذا هو قصاري من فوقهم حقه دصريحة لا هذا. ذول عليهم بالدور مرءه بالرهس منار مار مار من تجدكها ومن تحتهم هوستوا ظره حاجه ذول انون بالده دلال دلال ذلك علامه يخوف الله الله يحكم بسرينه به علامه عباده ادو مديسه الى هنا وقوليها يا عباده ادو مديسه فاتقوا ربك إلهي وإنا سبحانه وتعالى نبيي صلى الله عليه وسلم سقول هذا الاوخير قل النبي سبحانه اني انا اخاف وحنكبقه ان عصيت ربي ربي هيتان اعصي عذاب يوم ما لن اداب تيانكبقه ما لن ادني ويوم قيامه شرط ان عصيت شرط لا يدل على الوقوع ولا على الجواز شرطه ما تص ارن كشرق قال لو خير حتى ان قايله سوره قلقه ما تموتو شرط شيء مستحيل ها شرط قال لو خره مره ارنته وجدده وهي تحاي ان امض لو سربيه لا ليه يه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارض روحه واحد نبينا صبره وحات اني حق وعبد صحدق له نبي هو نبي الله رسول رب العالمين قولوا الازم اه افضل البشر اه ديمبيسي وراله دا في كيس ديمبيلا دا فيها ضوء عفسره فما باله غير طكه كل حد ملين سو هو هبوره اني حبسها ميلو ديمبي دا في qul lanabiga subhana inni aniga aqas waxan ka baqa in caasaytu hadan caasiyo rabbi rabbihi adaba yawmi maarin adabkiidan ka baqa maanku adimi weynan badan qul lanabiga subhana allah allah karijis afsiid diinayna waxa uu waya tawxiid wa in shirkiga laga cabsado tawxiidka lagu dadaalo qul lanabiga subhana allah allah تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر الله كلي جيس انا عبدو عابدا مخلصا حلاعنا هم يدعو كلي له الله ديني اي طاعة داعدي فا عبدو وقدمك ووحيدك يعني كالدريقة اي قاسة اذا كالدريقة انظرتك واحد كالشان الليجين فا عبدو عابدا ما شئتم اي ما شئتموه واحد دونتا من دونه اللي قيس حلاع واحد دونتا عابدا قولنا ديكا صبحان ويد جو ديو ايش غدانه قولنا ديكا صبحان ان الخاسرين ضدك قصار اي الذين وذك خسروا قصروا واي انفس النفافيل كوره يوا هذه يوم القيامه معناته قيامه اخر ماكي لا تغضبك اي ما كان عملك صالحا اراه سيي اي وافچي باعدو اي كبطنا طيب غلطكوده نفتو لا في واحد وهذا ظلم بيرادوا وحاوا انتسكريا ما, ما لكن تبكي وحوايت توحيد يا ايمان وايه انا فهمتي سمرط اسكدا في سمارتو انا رفاهو kulana bibasubaran inal khasirin huwa qasar qasar lamay yara markaba iga dagay baqara gubtay wa as qasar lamay yira qasar wa hala yira alladina huwa khasiru qasar anfusuhum fiyalku wa ahli ilka hul inta lagu fasira waxaa kale lagu fasira qaraamada atatwasan chaqay markay deegan abaa iyo aguntiisa ha hoyo iyo aguntida لاكن قف كان نار تقنتي هابي اكي نار تلا غلانس اكي ماياب قفام ويرو نار توهول ا خابي اكي تما قال تعالى ارا برار ذلك ان حاقيل لويه هو الخسرار كاسا خسارا قسرا المبين البين عقله وحاسما باهل النار ك دلادو من فوقه حقر الصريحال اي كهاذين ظلال ضللو وجمع الظلال كغرفهن غرف ظلال ضللو ومن تحتي حقر هوسنا وحا كهابا ظلالو بابقيو الروتشا ضللها ضلبت طبق يمنعها والمراد الطباق ومن تحته وستوذر وحاء هادين ضلال ضلد ذلك عذابك يخلف الله إذا كنت أبسل لنبيه عذابك عباده الدومديس إله الحلية يا عباد الدومديدي فاتقون إيقابا قال تعالى إلى أخوير قل لنبيك الصبر إني أني أقاف وحن كبقا إن عصيت ربي ربي يحطان عاصي عذاب يوم ما لن عذاب كيدا كبقا ما لن كو عذين ويلن ضلان قل لنبيك الصبر الله الله كريبيس أن أحبدو عابدا مخلصا الحال انا اكتب كل يله Allah bini ديني فعدوا الذين كفروا ماشيتم اي ماشيتموه وحربتم من دون الله كيف يسحلوا ياه يقول النبي سبحانه ان الخاسرين بات كلاتني كانوا وقصار مقصار قد طع الذين واكووا خسروا قصروا واي انفسنا فيالكودي نار انت واهله الكودي قصار الفر انت واي قراده واي يوم القيامه ما انت قيامه على قصار على برادوق ذلك قاس هو الخسران اصرا قسارا قصر لهم محاوسون بأهل الماركة من فوقه حقه دا الصريحة لأي أهادين ظلالون دلدى الماركة والميرات الدباع من حسмина نار <سؤال> مرته كده حابه ومن تحتي حقر هو سنه واو <سؤال> سونا د ذلالون ضللوا يتبقى نار ذلك عذاب ك ويخوف الله الله تعسدرين به عذابك الى ده المديس الله وثري يا الى ده المديف فتقون يبقى الله سبحانه وتعالى اللهم صل على